لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ وَال صَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ أَجْرُهُ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقوة واذكروا ما فيه واذ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 وادا خاصين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه وموعظه للمتقين واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره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 قال إهُ يَقولُ إها بَقرََةُ ل ذَلون لَا ذَلُول تُثيرُ الأبضَّ ل تَسْقِ الْحَفْثَمُسََّمَةُ ل شتَفِيهَا قالَا الآنَ جِتَبِحَِّ فَذَبَحهاَا فَدَبَحهَا وَمَا كَادُوا يَفعلون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 فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقط فيخرج منه الماء